إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا إله الذين آمَنوا ابتقوا ما رَسُولُكُمْ كُلَّا صديقاً يصلي لكم أعمالكم ويأوفر لكم جنوبكم وليت الله ورسوله فقد فاز عظيما عظيماً النَّرادُ فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الأديان أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المشمسات وأن وكل محدثة بدع وكل رؤية غلالة وكل بال في النار اما بعد هذه مسائل سنشتاق بها لوما بال كلام فيه عن اهل البدع اليوم تعالى سنتكلم عن مساله الصلاه خلف اهل البدع وبعض استقلاً لنا مضى من الكلام حول آن البدع. مسألة الصلاة خلف آن البدع من المسائل التي كف الجدل فيها بين طلبات العلم بين محاجم الصلاة ومبتناها وبين مديش المصلاة. وحاجوا بالبدعة على من يرى ترك الصناة خلف أهل البدعة سلب هذا التعارض أن كل طائفة توظر إلى بعض الأدلة طائفة توظر إلى بعض الأدلة فتستنبط الحكم بالحومة مع التلاوة لها، وطيفة تنظر إلى بعض الأدلة الأخرى، فترى أن الصلاة صحيحة خلف أهل البلاد. وسبب ذلك أنهم لا ينظرون إلى المسألة حينما تجتمع أدلةها. المسألة التي يقول غير الطاعن لا تتم الفائدة منها. إلا حينما تجمع الأدلة حينما تجتمع الأدلة لديك تستطيع أن تخرج بحكم عام يشمل جميع الجزيات أو جميع الأدلة حكم الصلاه خلف أهل البدع من هنا المسائم الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدع يختلف الحكم فيها باختلاف احوال المبتدع من حيث كفر المبتدع وعالم كفره الحكم خلف اهل البدع يختلف بحسب حالة المبتدع هل كفر ببدعته ام لم يكفر ببدعته ويختلف الحكم ايضا خلف الامام الذي يقيم الصلاه عليه السلطان ولي الامر الذي يصلي بالناس ام انه رجل من احال الناس من المعلوم أن البدعه تنقسم الى بدعه مكثره وبدعه غير مكثره وإذا كانت البدعة مكثرة وقامت الحجة على صاحبها يعني على صاحب البدعة المكثرة ولم يوجعنا حكم بكفره والصلاة خلفه باطله بالاتفاق من غير خلاف بين أهل العلم إذا إذا كانت البدعة مكثرة وقامت الحجة على صاحبها ولم يرجع عنها واصر عليها حكم بكفره والصلاة خلفه باطلة بلا خلاف بين اهل العلم فأي كان يدعو اليها او لا يدعو اليها وعلى هذه الصورة تحمل الاثار التي تنهى عن الصلاه خلف اهل البدع المحكوم بكفرهم كالجحميه والقدريه والرافض والرافضه والكبوريين سئل واثلة للافقع عن الصلاه خلف القادري فقال لا يصلى خلفهم أنا لو صليت خلتهن أعدت. وممكن أن أقول أنا لو صليت خلتهن أعدت. وروي أيضا بن أنه عن تلاميذ مطين أن سويد عن الجهمية فقال كفار لا يصلى خلفهم. وقال أبو يوسف القاضي لا أصلي خلف جهني ولا رافضي ولا قدري ويروى عن يحيى بن معين رحمه الله أنه كان يعيد صلاة الجمعة منذ أظهر المأمون ما أظهر يعني القول بخلق القرآن إذن الأحاديث أو الآثار التي تنها عن الصلاة خلفها للبنع والتي يحكم بوطوان الصلاة فيها خلفها للبنع تحمل على هذه الصورة تحمل على ايه على هذه الصورة قال البالباري رحمه الله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت الا ان يكون جهميا فانه معطل وان صليت خلفه فاعد صلاتك وان صليت خلفه فاعد ايه صلاتك اذن هذه الأثر تدل على عدم صحة الصلاة خلف من كفر ببدعته وأن الإنسان إذا ابداها خلف مبتدع يكفر ببدعته يعيد الصلاة طيب ما وقع عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة من الصلاه خلف من تلبس ببدعة كفرية كيف نجيب على هذا؟ نقول أولا صلى أحمد خلف هؤلاء لأن الإمام كان من لنات الأمور أو نائب السلطان لأن الإمام هو إمام الصلاة كان ولي الأمر أو نائبه ثانيا لم تقوم الحجة لدى أحمد على كفر هذا الإمام ثالثا كانوا يعيضون الصلاة خلفهم كانوا. يعيدون الصلات خلف هؤلاء قال البدري ان كان امامك يوم الجمعه جهميا وهو سلطان يعني الحاكم فصل خلفه واعد صلاتك فصل خلفه إيه؟ واعد صلاتك الحاله الثانيه ان تكون البدعه غير مكثره اذن صاحبها لا يكفر فإن كان لا يمكن إقامة الجمع والجماعات إلا خلفه يعني خلف هذا الإمام المبتدع الذي لا يكفر ببدعته إن كان لا يمكن إقامة الجمع والجماعات إلا خلفه وذلك لأنها لا تقام إلا بمكان واحد يعني الجمعة لا تقوم إلا في مكان واحد والجامعة لا تقوم إلا في مكان واحد وهو إمام هذا المكان هو إيه إمام هذا المكان في هذه الحالة تؤدي تل تؤدى تلك الصلوات خلفه في هذه الحالة إيه تصلي خلفه لأن ترك الصلاة خلفهم سيؤدي إلى تعطيل هذه الصلوات الكليا في الجمعة والعيدين فتؤذى الفلوات خلف المبتدع المعلم لبدعته عند عامه السلف والخلف في هذه الصورة في هذه الصورة وعلى هذه الحالة تحمل أقوال وأعراء الأئمة الزامة لترك الصلاة خلف أهل البداع. على هذه الصورة تحمل إيه الأقوال والآراء للأئمة التي تزم من يطلق الصلاة خلف إيه؟ خلف أهل البدع لماذا لأذب منها أن الإمام أو السلطان أو نائبه ثانيا لأن الصلوات لا تؤدى إلى في مكان واحد ثالثا لأن في ترك الصلاة خلفهم إغارة لصدور الرعية على ولاه أمورهم الغالب المصروفه على إيه على ولاه امورهم ولذلك يا اخوان نجد كل الائمه الذين طلّا خلفهم بعض الصحابه والتابعين كانوا من الامراء كانوا من ايه من امراء وذلك الحجاج بن يوسف الثقفي كان امير المختار الثقفي كان حاكم متغلب على بعض البلاد أبيضي لا الزياد كان أمير مجد الحروري بالنسبة للحالة التي كانت فيها كان بمثابة الأمير فالهو هذا ابن الزبير هو يصلي يوم وليلة بالناس ويصلي ابن الزبير يوم وليلة بالناس فكان ابن الزبير بمثابته الحاكم فيها كان هو أمير المؤمنين في تلك الفترة. فكان ابن الزبير كأنه كان يستنيبه إنما ودعه وكان يصلي النجدة بالنفس هذه الحالة فكان بمثابته الأمير لذلك كان يصلي خلفهما ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وارضاه أرى ابن أبي الزمنين عن ابن والضحيم قال فألت يوسف ابن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل برن وفاجر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل ضر وباجر الشائع ان هذا أصل أو قول من أقوال الأئمة. ولكن هذا الحديث يروى في بعض كتب السنة على أنه حديث، لكنه حديث منكر. حديث ايه؟ منكر؟ هذا الحديث صلّب خلف كل ضر وباجر حديث ايه؟ منكر؟ ولكن معناه صحيح معناه ايه صحيح قال سألت يوسف سألت يوسف ابن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل باب تاجر والحديث منكر فقال الجمعه خاصه قلت وان كان الامام صاحب بدعه قال نعم وان كان الامام صاحب بدعه لأن الجمعات في مكان واحد لأن الجمعات في مكان واحد ليست توجد في غيره لأن الجمعات في مكان واحد ايه ليست توجد في غيره ومما على عنَ الأمير او نائبه هو الذي كان يقوم بامامة الناس في الجمعة او العيدين او الحج ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قال ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاه الأمور في الدولة الأموية والعباسية أن الإمامة يعني الحاكم يكون إماما في هذين الأصلين في الصلاة والجهاد الصلاة والجهاد فالذي يؤمه في الصلاة هو هو الذي يأمه في الجهاد وأمر الصلاة والجهاد واحد المقام والثقر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعمل رجلا على بلد كعتاب بن أسيد على مكة وعثمان بن أبي العاص على الطائف مغيرهما كان هو الذي يصلي بهم ويقيم الحدود يعني الذي كان يستنيبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يصلي إماما بالناس ويقيم, إيه؟ ويقيم الحدود وقال ابن بطال جرت عادتهم جرت عادتهم ان الامير ان الامير والذي يتولى الامامه بنفسه الامير والذي يتولى الامامه بنفسه او نائبه وقال العلامه التوزير اذا كان الامام هو السلطان فهذا يصلى خلفه دون نظر إلى بعض ممارساته التي يكون فيها معصية أو مخالفه ما لم يخرج من الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفه لأجل جمع الكلمة وعدل التصرف. فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه صلى خلفه من أجل جمع الكلمة خصوصا في الجمع والأعياد وكذلك في الفرائض وإن كان ولي الأمر جهميا فإنك تصلي خلفه وتعيده وتعيده الصلاة أعود أن يكون كلام واضح يعني هذا كلام يضبط ويجمع شتات هذه المثالة المتناثر في كتب السنه لانك تجد بعض كتب السنه اهتمت بالجانب الذي يبيح الصلاه خلف اهل البدع والبعض الاخر اهتمت بالجانب الذي يحرم الصلاه خلف خلف اهل البدع فهذا كلام يجمع هذه ايه هذه الآتاء. طيب هاتان الحالتان اللتان وضعت معنا. تتعلقان بولي الامر الحاله الاولى صعب البدعه المكفره والحاله الثانيه صعب البدعه غير, غير المكفره تتعلقان بايه بولي الامر اذا كان الامام هو ايه هو ولي الامر او نائب ولي الامر الحاله الثانيه اذا كان الامام مبتدعا بدعة غير مكثرة. او فاسقا. لكنه ليس بولي امر. يعني ليس محاكم. وليس بنائبه. غير انه معلل ببدعته. وبفصقه. حكى العلامة الفوزان. اجزاء الله. التصين في هذه المسألة. فقال إذا كان الإمام الفاسق غير سلطان فهذا محل خلاف بين اهل العلم على قولين القول الأول ذهب بعض اهل العلم الى ان الإمام يشترط فيه العدالة أن يكون عذلا فلا تصح خلف الفاسق الذي يأتي كبيره من كبائر الذنوب. فلا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يلتقى إماما ده إيه الرجل أو الخصم الأول أو القول الأول قول الثاني ذهب البعض إلى أنه ما دام أنه مسلم يعني لم يكفر ببدعته وتصح صلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة فإنها تصح الصلاة خلفه فيصلي فيصلى خلف كل مسلم، ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك والكفر، فإنه صلى خلفه. قلت لعند فقير والراجح هو قول الأول، وذلك للآثى. قال مهلا، سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وباج. قول ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا ما ينبغي لنا أن نصلي خلف كل ما ينبغي لنا أن نصلي خلف باجد وأنكر أحمد هذا الكلام أنك أيه أحمد هذا, إيه؟ هذا الكلام ما ينبغي لنا أن نصلي خلف باجد وقال يعقوب بن بختان سئل أحمد عن الصلاة خلف كل باب وفاجر قال ما سمعنا بهذا قال ما سمعنا بهذا وقال بقية من الوليد سألت الزبيدي هل يصلى خلف صاحب بدعة او مكذب بالقدر وعليكم السلام قال ان كان واليا فليس من الامر في شيء ان كان واليا يعني إن كان حاكم فليس من الامر ايه في شيء وأنت في عذر أنت معذور لصلاتك خلف الحاكم صاحب الفضع وإن لم يكن واليا فلا تصلي خلفه إن لم يكن واليا فلا تصلي خلفه وقال الحافظ بن رجب أما الصلاة خلف الفساق فقال أحمد في من يذكر ليصلى لي خلفه فمن ترك شيئا من فرائض الإسلام لا يصلى خلفه ومن تعامل بالربا لا يصلى خلفه قال ولا خلف من كل بيع ولا خلف من كل بيعه عينه ولا خلف من كل بيعه عينه ولا خلف من يكثر كذبه كثير الكذب ولا خلف من يكثر كذبه الحالة الثالثة الصلاه خلف مستور الحال مستور الحال هو الذي لا نعلم حاله مستور الحال هو الذي لا نعلم حاله قال شيخ الاسلام رحمه الله تجوز الصلاه خلف كل مسلم مستور الحال باتفاق الائمه الاربعه وسال ائمه المسلمين فمن قال لا اصلي جمعه ولا جماعه إلا خلف من أعرف عقيدته في القاسم فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وقال أحمد بن القاسم شو إذا عن الصلاة خلف من لا يرضى يعني يرضى حاله فقال قد اختلف فيه فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاعشة بجنة أو ما ذلك فليصل وقال ابن أبي العز الحنبي في شرحه للطعاوية اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لا يعلم منه بدعه ولا فسقا باتفاق أئمة وليس من شرط الاعتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول له مثلا ماذا تعتقد من يصلي خلف الحاد. الحاج يصلي خلف ايه المفتور لحال علينا سؤال وهو ما حكم الصلاه اذا وقعت خلف الامام الفاجر المبتدع الذي لا يكفر بملعته لا ان كانت عليها خلف امام عدل ما حكم الصلاه التي وقعت خلف المبتدع الفاجر المعلن ببدعته مع ان كان اقاعها خلف امام عبد قال الطحاوي رحمه الله عفوا ابن وبي العز الحنفي قال اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر الذين اذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فذلك موضع اجتهاد للعلماء منهم من قال يعيد ويعيد الصلاه ومنهم من قال لا يعيد يعني اذا وقعت الصلاه خلف المبتدع مع ان كان ايقاع الصلاه خلف الامام العدل البار البعض يعيد الصلاه والبعض قال ايه لا يعيد الصلاه قال الامام مالك رحمه الله ومن صلى خلف احد من اهل الاهواء اعاد ابدا خلف أحد من أعاد أبداً. سواء كان سواء الامام ولي امر او غير ايه او غير ولي امر ولا صل خلف احد من أهل أعاد أبداً. إلا أن يكون هو الولي الذي تؤدى اليه الطاعة أو قاضي, او قاضي او خليفته على الصلاة او صاحب شلطته فيجوز ان يصلى خلفهم الجمعة بغيرها ومن اعاد في الوقت منهم تحسن ومن اعاد في الوقت منهم يعني الناس يمعيد الصلاة في نفس الوقت تحسن قال قال ويحظر من ترك الصلاة خلفهم يعني خلف الأهم من الموالات الأمور لأن ذلك يدعو إلى الخروج عليهم ويكون ذلك سببا في سفك الدماء والفتنة ولذلك صلى ابن عمر خلف الهجات رضوان الله تعالى على ابن عمر ذلك نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة الصلاة خلف البدع وأرجو بذلك أن نقول قد استطعنا بقدر الإمكان الجمع بين الآراء والآثار التي تبيع الصلاة خلف أهل البدع والآثار التي تحرم الصلاة خلف أهل البدع وتحكم بلازم الحال على الصلاة خلفهم بالبطلان ووجوب اعاده الصلاة أما بالنسبة للدعاء على أهل البدع الدعاء على أهل البدع نوعان دعاء مطلق يعني تدعو على أهل البدع عامة ودعاء على معين يعني تخص بعض أهل البدع بأسمائهم بأشخاصهم بالدعاء من الأدلة على جواز الدعاء المطلق لا يخبر الله به في كتابه من دعاء بعض الأنبياء على اقوامهم فقول موحنا عليه السلام وقال موح ربنا تظر على الأرض من الكافرين ديارا ومن السنة مجاز الصحيحين من رواية عليه أنه صلى الله, أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلع الله بيوتهم وقبورهم نارا يعني المشركين شغلونا عن صلاة الوسطى في لغارة الشمس وارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الدعاء على بعض العصاه اذا خالفوا السلم فقال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا فدلت الايات والاحاديث على جواز الدعاء المطلق بالوصف الاعم الدعاء على الكفرة والمجرمين وبالوصف الأخص الدعاء على بعض أصحاب المعاصي كالمتبرجات والسافرات مثلا والدعاء على بعض القمائة كما فعل صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الأقوام والدعاء هنا كما قال هذا العلم يشمل الكفار وبعض أصحاب من المسلمين ثانيا الدعاء على المعين وقال لي تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه دينة وعموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأمين ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فدعا على نفر من قريشه على شيبة ابن ربيعة وعزبة ابن ربيعة والوليد ابن عزبة وابي جالب بن شام قال ابن عسعود بالله لقد رأيتهم فرع قد غيرتهم الشمس وكان يوما حاضر واما الدليل المفعل للصحابة في على أهل البدع وقاب المعاطي ما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد بن ابي وقاص حيث دعا على الرجل الذي شهد عليه بالزرور فقال سعد أما والله لنا لثلاث اللهم من كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقراه وعرضه للفتن فاستجاب الله دعوة سعد فيه فكان الرجل يكون بعد ذلك شيخ كبير مفتون أصارتني دعوة سعد ومن ذلك ايضا قصه المرأة عند مسلم التي دعت على سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من مالها فدعا عليها سعيد رضوان الله تعالى عليه والله قائلا اللهم ان كانت كاذبه دعم بصرها واقتدى في ارضها فاستجاب الله دعاءهم فيها فكف الله بصرها وسقطت في بي بيتها فماتت العلماء يقولون هذه الاثاث يدل على جواز الدعاء على المبتدع بنوعين حيث المصاحب البدع المكثره يقاص على يقاص في باب الدعاء على الدعاء على, على الكفرين، يعني نقيس صاحب البدعه المكثره في الدعاء من حيث الدعاء في الدعاء على إيه؟ على كافرين وصاحب البدعه غير المكثره نقيسه على ايه على صمت السالي وهو الدعاء على ايه على العصاه وهو دعانا على ايه على العصاه زياره أهل البدع اما بالنسبه لزياره اهل البدع فيوضت فيها الى بدعه المريض يعني هي بدعه مكفره يخرج بها عن دائره الاسلام ام انها بدعه غير مكفره فان كانت مكفره تشرط زيارات المريض هو هو شرط زيارة الكافر الأصلي. إني أعرض شرط زيارة الكافر الأصلي. أنت تدعوه إلى الإسلام. إن كانت بدعته مكفرة، فشرط زيارته هو هو شرط زيارة الكافر الأصلي. وهو الدعوة إلى الإسلام. قال ابن بطال انما ترجى ليا اذا إذا رجى أن يجيب إلى الدخول في الإسلام. توتي عيادته اذا رجي منه ان يجيب الى الدخول في الاسلام فاما اذا لم نعرف به ذلك فلا, فلا يضاوي عنه ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث انف ان غلاما يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض يعني الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له صلى الله عليه وسلم أسلم فأسلم الغلام قال المنذري أما إذا لم يطمع في إسلامه ولا ترج إجابته ولا ترج إجابته فلا تنبغي زيارته وذهب البعض ومنه ابن حجر إذا ان مشروعية عيادة الكافر غير مقيدة بإسلامه فقط بل قد تجوز زيارته لمصاحة دينية أخرى غير الإسلام كصيرة الرحم كي نكون قريب لك مثلا الرحم أو إحسان إلى جار طبيبا لقلبه وإظهارا لشعائر الإسلام ولمحاسن الإسلام ويشهد هذا قوله تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من اندياركم أن تبروهم وتقصفوا إليهم إن الله يحب المقصطين وروي عن أحمد أنه سئل عن رجل له قرابة أو له قريب نصراني يعوده قال نعم فيتبين ذلك أن زيارة المريض الكافر الأصلي والمبتدع الكافر إن كان يترتب على الزيارة مصلحة كدعوته إلى الإسلام أو صلة لرحمه أو زيارته لأنه جار فتظهر له محاسم الإسلام ومزايا الإسلام ولعله يترتب بعد ذلك دعوته إلى الإسلام تهطر على هذه الزيارة دعوته إلى الإسلام فيما بعد ذلك فإن كانت الصورة هذه تجوز إيه؟ الزيارة أما إذا كانت الزيارة لا تتعلق بمطاعة دينية فلا تجوز ولا كرامة لأن الأصل هو عدم الزيارة الأصل هو عدم إيه؟ زيارة الكافرين هو الكافر لأن الأصل عدم الزيارة لكن أبيحت الزيارة من أجل ما يترتب عليها من إسلام الكافر أو توبة المفتدع من إسلام الكافر أو, أو توبة المفتدع ولذلك سؤل أحمد عن رجل يعود شريكا له في اتجارة يهوديا أو نصرانيا قال لا ولا كرامة وعلى ذلك تتمزل أو تحمل الآثار الوارد عن السلف لنهي عن زياراتهم كقول عمر القدرية مجوش الأمة إن فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ثانيا إن كانت البدعة غير مكثرة فإما أن يكون صاحبها يدعو إليها أو إيه أو لا يدعو إليها إن كانت البدعة غير مكثرة فإما أن يدعو إليها صاحبها وإن إيه لا يدعيها فان كان لا يدعو اليها مشرا بها لا يتكلم بها ولا يتلفظ بها فان عيادته جائزه الزياره ايه على الاصلي قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمسه منها زياده المريض على الأصل بأن هذا ببدعته لم يظهر منه ما يخرج به من الصنع إلى إيه؟ من البلعة فالأصل ممذل المسلم ما أقول لكم إذن؟ أما إن كان المبتدع يدعو إلى بدعته ويجادل عنها وينافع عنها فإنه يهجر ولا كرامة يهجر إيه؟ ولا كرامة الزجرا له وتهديما له حتى يعرف انه مخطئ منحرف قال بشر لا تجالسوهم ولا تكلموهم وان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم كيف يرجعون وانتم تفطرون بهم ذلك كيف يرجعون وانتم تفطرون بهم ذلك وانتم تصاحبونهم وتزورونهم وتدخلون عليهم ونقل الامام الشاطبي رحمه الله ضمن ما ذكرهم من احكام المستنبطه من نصوص الثلاث في حقها للبدع قال ترك زيارتهم هجرا لهم وقال الثالث عشر ترك عيالات مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة هذا والله اعلم ولعلنا نتكلم باذن الله تعالى ان لم يكن في الدكتور القادم في غيره عن حجر اهل البدع لطريقة وعن الفرق بين البدعه والمصالح المقسلة وعن شهود جمائز اهل البدع وإن كان يعني بداية لشيخ الإسلام كلام فيما يتعلق بالصلاة على أهل البدع قال معنى كلامه رحمه الله أنها تطرق في حق العلماء وطلبه العلم والصالحين يتركون الصلاة على اهل البدع وعلى الفساق وغيره وغيره الاهل البدعي والفسوق والعياذ بالله هذا كلام بدعي اذا ان نتكلم في هذه الجزئيه بتفصيل ان شاء الله واذاه مخيره سبحانك اللهم ربنا وحمدك نشهد ان لا اله الا إلي انت نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك